قُل إِن كَانَتْ لِقَوْمٍ دَارُ الْآخِرَةِ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديكم والله عليم بالظالمين وَلَا تَجِدَنَّ نَغَمَ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَا وَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ مِنَ الْعَذَابِ أن وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا செல்ல நில முல்யதூ மினி மே وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ இயனத்தியூ وَكُلَّ مَا عَاهَدُوهُ نَبَذُوهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 نهب ذا فريق من الذين أود